وَإِن تَعُدُّونَ مَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْأَرْضِ وَإِذْ آم وَإِذْ இரண்டோவில் أن نحبب الأطمام رب إنهن أطمام ஓ um